إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوائق؟ وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود إذ الأيدي إنه أواب إن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 إنه أواب إذ عرض عليه بالعشى الصفنات الجاد فقَالَ إِنِّي أحبَّتُ حبَّ الخير عن ذكر ربي حتَّى توارَتْ بالحجاب رُدُوهَا عَلَيَّ فَضَفِقَ مَسْحَمُ بالسوقِ والأعناقِ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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عضاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَعَذَابٌ ۖ وَأَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّفْ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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل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 وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعودون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب يهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاب ضعف في النار وقالوا ما لنا لا نرى لي لن كنا نعدهم من الأشرار.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 إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قَالَ يَا إبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ مِيَادِينَ أَسْتَكْبَرْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ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 mereka yang beragama, kecuali hamba-Mu di antara mereka yang berkhidmat. Dia berkata: "Maka hak dan hak yang aku katakan, tidaklah mereka وأسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين